الصلاة والسلام عليك يا Wallah! والصلاة والصلاة عليك يا أول خلق الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته رضي الله عن كل الصلاة